صفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم. ويريد الله أي يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما الْبَلَدَ الله إلا وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ مِن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 وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَادٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فقد باء, بغضب فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ فَلَمْ تَغْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 وَإِن تَعُودُنَّ عُودُ وَلَن تُنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوا عَنْهُ وَأَن تُمْتَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِدَاثًا مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَاءَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَن تَفِيِّهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَوْفِيُونَ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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويدعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه دميعا فيركمه دميعا فيدعله في دهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا لهم ما قد سلف وَإِعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ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 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُرْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُرْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك, ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَىٰ آقِبِهِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن دنحوا للسلم فادنح لها وتركل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَنْ فِي أَيْدِيْكُم مِنَ الْأَسْرَى إِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم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 والذين آمنوا وهدروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهدروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم